وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس بتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 جارة أو لهون فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقون وإذا رأيت أن تعجبك جسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفكون وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهد القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات ولكن المنافقين لا يفقهون يقول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 والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات ورض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل ذا قبال أمرم ولو معذاب لم ذلك بأن كان التتيهم رسولهم البيينات فقال وبشروا يهدوننا فكفروة وال واستغن الله والله غليّ حميد زعمل الذينا كفروا أن يبع كل ب وربن تبعثُ ثم لا نبؤ بمعمل ثم و ذلك على الله ييسير فن وبالله ورسوله والنور الذي أنزلناء والله بما تعملون خبير يوم يجمععكم يوم الجميع ذلك يومتغاب وما ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عن سيئاته وندخل جنات تجري من تحت لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبيس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله هد قلبه والله بكل شيء عليم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 مَن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشات مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم لا آخر ومن يتق لا يجعل له مخرجا ويرسقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فوحسبه إن الله أبالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي إسن من المحيض من نسائكم وإن يرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحدن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَأْجِلُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ لَيَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يَنزِلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ لَا يَكُن لَّهُ عَاجِزًا عَن سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَّهُ أَجْرًا أَسْكِنَهُ مِن حَيْثُ سَكَنتُم من ولا تضارون تضيق عليهم وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن وجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فستردع له أخرى لينفق ذو سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسري يسرا وكأي من قرية عاتت عن من ربها ورسله فحاسب لها حسابا شديدا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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور ورحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال لنبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظهر علي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انطلق كنا يبدله عزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة رلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عصى ربكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويرخي لكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يخزي الله النبي او الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين اعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ثم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن امتك رزقه بل نتجه في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون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 فلَما عوز الفنسية تج الذيك فق هذا الذي كنتم به تدعون ق رايت مو لك ي الله وَمما يرحمنا فما يجير كافنا من عذاب لين وال هو الرحمن آمنا به عليه توكلنا فسا تعلمون من هو في ظال المبين ق رايت موين صبحما وكم غورا فمائياتكم بما إماين اسم الله الرحمن حيمون والقالم وما يسترون ما أنت بنعمم بك بمجنون وإن لك لا أجرا غير ممنون وإنك لا لا خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من أميم منع للخير معتدنثي من عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا لا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن أغدوا على حرتكم وإن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ولم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبح ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصار تراق ذله وقد كانوا جعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك ديمتين أم تسألوا مواجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناذا وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبيذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذ وَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فهلكوا بالطاغية وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرع كأنهم أجاز نخل خاوية فالترى لهم من باقيه وجاء فرع ومن قبله والمتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وأنشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تردون لا تخفى منكم خافية فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة واضية في جنة عالية قطوفها دانية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 ولو تقول علينا بعض لقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سهل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس نودافع من الله ذي المعارج تعرج الملائقة والروح لي في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصفر صبرا جميلا إنهم قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبان كالعهن ولا يسأل حميم حميم أن يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضو نزاعة للشوات تدعو من أدبر وتولى وجمع فوعا إن الإنسان خلقان وعن إذا مسته الشر جزوعا وإذا مسته الخير من وعن إلا المصلين الذين دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون نبيهم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين املن فروجهم حافظون إلا على ازواجهم وهما ملكتايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم المعادون والذين هم لامتاتهم عادوا امراء والذين بشهاده قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون اولئك في جنات مكرمون فمال الذين كفروا قبرك مهطين عن اليمين وعن الشمال عزين اي كل امرئ منهم, منهم وعيدا خلى جنتا من كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغاربين لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين فظرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى رصب يوفضون خاشية نبصار تراق ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ينذر قبل آيات يوم قال يقوم إني لكم نذير مبين لنع ربنا واتقوا وطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى جل الله اذا جاء لا يؤخرن وكنتم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا اصابع في اذان مستخشوا ثيابا مصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اصرارا فقلت استغفروا ربكم وانه كان غفارا عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم وانهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم واتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فين نورا وجعل الشمس سراجا والله وانبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا في فجاجا قال نوح ربنا معصوني واتبع من لم يزده هو وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تظرون آلياتكم ولا تظرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد كثيرة ولا تز الظال منين إلا ضلا مما خطئات مورب فود خلال لارا ف يجدهم مندون ال لا ينصرا مقاله ربنا تظع الرض من الكافر لديرة إنك انتظهم يض النوع بعدك ولا يريد إلا فاجرا كثار ربغ في اللي والوالدي وليماندخلبيت ممنة وال الممين والممنات ولا تنزيد الظال من إلا تبارة. قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به, فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول لنسوى الجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليات حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاصطون فما نسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكها عذابا صعدا. وأن المساج فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن ياصلا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري يا قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفا وأنقص منه قليلا نوزد عليه ورتي للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناشعة ليلى أشد وطأ واقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلوا قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابنا لمن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنا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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلاككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاة الشافيين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل مرء منهم أن يتعصح فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجم عظامه بلاء قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ عين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم أخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو معا مِرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتل القرآن وثم ان علينا علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراق يوقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذاب إلى أهلي يتمت أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من منين تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى هل تا على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَا مُسْتَبِيلَ إِمَّا شَاكِلًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِنًا وَأَخْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا لَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وصرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لعلوان منثورا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 والمرسات مرف فعصففات عصف والناشرات إنشررا ف الفيقات فررق ف المقيات ذكررا ضرا أو ضرا انما ت معدونون لواقععة فإذا الننج مطومة وإذا السمااء ووفجة وإذا الجبار نسيبة وإذا الرسول الأوق تتلي أي يوم من الجات اليوم الفصل وما درا كان يوم الفصل وإلو هي يومذ ألم هناك نولين ثم ننتخرين كذلك نفعلوا بالمجرمين ويل يومذ للمكذبين لم نخلقكم مما إنين فجعلنا فيقرره مكين للا قدر معلو من فقدضنا فنعمل القادون وإن يومذ للمكذبين ألم ننجه الأرض كفاة نحياء أو موهم وجعلنا في رواس الشامخاتين واسقنا ك أن فرات وإ يومئذ للمكذبين ان طلقوا إلى ما كنت به تكذبون ان طلق إلىظ الذيذ ثلاث شعب اللا ظضليل ولا يغني من النها إن ترمي بشار ك القصرك أنه جمالات صفرة. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يهدن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يوم ذل للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم ذل للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون ان الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه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 جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات ونرد وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذينا ربه مآبا إن أنظر يكم علىبا قبة يما ينظر المرأما قدممة ده هو يقول الكافر يالييتني كنت ترابا بسم الله الرحمن حيم والناازعات غرق والنا شطات نشطوم وال الساباتسببحا ف السابققات سبب ف المدبرات أمر يوم تجوف الراجفة تتبعها الاضفة. قلوب يومئذ واجفة نبصار وخاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى إذهب لا فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فإلى هلاية الكبلى فكذب فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذ الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتموا أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بعيد سفرة كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يستره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء آنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جات الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفنة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق وقترة أولئك هم الكفرة الفجرة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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فعين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثلت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فيه أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون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 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم بعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدن في من إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدلا كما علجون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على ررائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وغلقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما منوتي كتابه بيمينه فسوف يحازب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظنا لا يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسقل تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا ي يُحْمِلُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْخُدُودِ النَّارُ حَامِيَةٌ وَقُودُهُمْ مِنْ حَجَرٍ مَّنْدُودٍ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد هلتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيبهم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدى لكما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل الصرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن أولى قولهم فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب ولشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف لولا صحف إبراهيم وموسى هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبان كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطيحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبون الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعادن رمضات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا استخرب الوادي وفرعون ذي لوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك نبي فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا هالني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان والإنسان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 ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لن نبدأ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا تربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار نوصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغوانا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها, فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها فلا يخاف عقوباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنسى إن سعيكم نشتى فأما من أعطى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا لشق الذي كذب وتولى وسيجنب ولتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى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 كلا ان لم ينته لنصفا عن بالنصيه نصيه كاذبه خاطئه فليدعونا diye هو سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب ان انزلناه في ليله قدر وما ادراك ما ليلة قدر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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزنت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة النور وأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبان كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة نمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله واخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موسدة في عمد ممددة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرن بابي لترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما كول لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاةهم ساون الذين يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ لَبْتَرْ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لاب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لاب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه من شر غاسخ إذا وقبه من شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس